بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وبكل شيء عجيب.